وَمَا انْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون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 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العين والقمر قدرناه مناهل حتى عادك العرزون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون